دسا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه من اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه من اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم 129-ثلة من الأولين وقليل من الآخرين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 يرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما 124. 125. 126. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء Fajalna hunn abkarah urba atraal li ashab al yamin thulle min al awlin wathulle min al akhirin wa ashab al shimal al ashab al shimal الرحمن لا بارد ولا كريم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 نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحورثون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما فضلتم تفكرون إن لمغرمون بل نحن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 أتم أن شتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرو ومتاعل المقين فسبح بسم ربك العظيم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 افى بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا تلغت الحلقوم وانتم حين اذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لاألكم غير مدينين ترجعونها إِن antum sadiqin fa amma min al muqarrabin fa wa rihanun wa jannatun 'ain wa amma min ashab al yamin fa min ashab al yamin wa amma in kana min al mukaththibina فنزل من حمين فنزل من حمين وتصلية جحيم فنزل من حمين وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم